فاندن الإسلام خفاقا في الافاق وانشدنا الاحكام نبراسا من خلا فاندن الاسلامي في الافاق وانشدنا الاحكام نبراسا من خلا دين الاسلام الظاهر والباقي في الاديان دين الاسلام الظاهر والباقي في الاديان من وحي الرب القادم لا من صنع الانسان ارخح ببد الإسلامي خفاق في الآفاق وانشر نور الأحكام نبرسا من خلاق ارخح ببد الإسلامي قفاق في الآفاق وانشر نور الأحكام نبرسا من خلاق المصطفى العبناني خير الرسل المختار المصطفى العبناني خير الرسل المختار مبعوث بالقرآن مبعوث بالقرآن, مبعوث بالقرآن للأخيار الأبرى أغطى بند الإسلامي خفاقا في الآفاق وانشو النور الأحكام نبرسا من خلاق أغطى بند الإسلامي فقط في الافاق براسن من لباه يسعد الاوابي يا بشر من لباه يسعد الاوابي لا يهدي الا الله ما يفتير النبوة طوبى للمهدي قد قدم الاسلام تطابقا في الافاضات شمول الاحكام براسن فلا نرفع ذلك الإسلامي طفاقا في الآفاء وانشد نور الأحكام نقرأ يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن يا أنصار القرآن أنتم جند الرحمن أعلوا صوت الإيمان أعلوا صوت الإيمان كي لا تشقى الأكوان ارفع بند الإسلام طفاقا في الآفان ارفع شب نور الأحكام برسل خلا ارفع بند الإسلام اطباقا في الآفاق والشهر والأحكام ببراسا من خلاق انفع بند الإسلام اطباقا في الآفاق والشهر والأحكام ببراسا من خلاق